أنا يا رب أتلمس إرادتك، ولكني لا أعرف الطريق جملة وتفصيلا، ولذلك في كل يوم أقول مع المرت في المزامير: عرفني يا رب الطريق التي أسلب فيها، علمني أن أصنع مشيئة روحك القدوس فليهدني إلى الاستقامة أقول أيضا اهدني إلى طريقك فأسلك في حقك عرقني يا رب شبلك اهدني في سبيل المستقيم ويقول أيضا في المزمور الكبير غريب أنا على الأرض فلا تخفي عني وزياك باستمرار أقول مبارك أنت يا رب علمني عدنك مبارك أنت يا رب فهمني حقوق مبارك أنت يا رب أنر لي برد علمني أن أصنع مشيئتك وفي آخر كل صلاح نقول سهل حياتنا ارشدنا إلى العمل بوصيات ونقول في القداس الإلهي اهدنا يا رب الى ملكون انا يا رب كثيرا ما اصفت وابعد عنك وانت تقول ارجعوا الي فارجع اليكم تقول ارجعوا الي فارجع اليكم وانا اريد ان نناقش هذا الامر معك كيف نرجع إليك؟ كيف نرجع إليك إن لم ترجع أنت إلينا؟ ترجع إلينا لكي ترجعنا إليك يعني بأيهما نبدأ إحنا اللي نرجع إليك واللوثة اللي ترجع إلينا لكي ترجعنا إليك في قصة الخروف الضال ما كان ممكنا لهذا الخروف الضال أن يرجع إليك أنت الذي ذهبت وبحثت عنه ووجدته وحملته على منك بيك كذلك الدرهم المفقود ما كان ممكنا أن يرجع إلى جيسك لكن أنت اللي بحثت عنه وانت اللي أرجعه إليه آدم الذي هرب منك واختفى وراء الأشكار هل كنت تقول لها إلي فأرجع إليه ما كان ممكن أن يرجع إليه انت اللي رجعت إليه انت اللي بحثت عنه ورجعه يونان هارب منه انت اللي رجعتو ايليا اللي هرب في البرية وقال لك هدموا مسابحه وقتلوا انبياءك وبقيت انا وحدي انت اللي رجعتو ليه توما اللي شاف فيك وقال مش ممكن رغم بالقيامة الا لو حطيت صباعك المسامير انت اللي جيت له مش هو اللي رجع إليك التلاميذ اللي خافوا واختبوا انت اللي رجعت إليهم لكي ترجعهم إليك شاول الفرسوسي اللي كان بيضهد الكنيسة وكل يوم يقود رجالا ونساء من السجن مش هو اللي رجع إليك انت اللي رجعت إليك علشان ترجعوا إليك أريان أسوالي عن اللي قتل كثيرا من المسيحيين واستشهد عدد ضخم على يديه مش هو اللي رجع إليك انت اللي ترجعه إليك ومع ذلك بتقول ترجعه إليك فأر... لا يا رب انت اللي ترجع إليك مش نرجع إليك لوحدنا مش نعرف نرجع لوحدنا مش, مش هنقدر نرجع مش نقدر نرجع ده كلامك انت بتقول في يوحنا 15 خمسة بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا بدوني لا تقدرون أن تعملوا شيئا إذن مش نقدر نرجع إليك بدونك انت اللي تركوك ايضا قلت في المسهول ان لم يبني الرب البيت فباطلا سعدا زنقوه وان لم يحرس الرب المدينة فباطلا سهر الحارس فاحنا ازاي هنبني حياتنا الروحية من غيرك ازاي هنبني حياتنا الروحية من غيرك ازاي هنحرص أنفسنا من هجمات الشياطين إن لم تحرصنا أنت نقطة البدل تكون منك مش مننا تقول لازم أنتم تطلبوني ده عشان نطلبك لازم نعمتك هي اللي تخلينا نطلبك كيف تكون نقطة البدل هل المهمة رجوعنا إليك هي مهمتنا احنا ام مهمتك انت محمد مهمت توبتنا هل توبتنا احنا اللي نتو ولا نقول كما قلت في ارميا النبي اتوّبني يا رب فأتوب أنا عايز أتوب لكن أنت اللي اتوّبني وبدونك لا أستطيع أن أتوب اتوّبني يا رب فأتوب في أرمية واحدة وثلاثين تمنتاشر ارجعنا يا رب فنرجع ارددنا يا رب إله خلاصنا.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 أنت رب بتقول ارجعوا إلي فارجع إليكم وإحنا عايزين إنك أنت ترجع إلينا لكي ترجعنا حليل فهذا هو عملك الإلهي هذه هي مسؤوليتك الإلهية لأنك أنت الراه الصالح مفروض انك انت طرعان في مواضع قدرة وعلى ماء الراحة توردنا وترد انفسنا وتحدينا الى سبر البر حتى ان سرنا في واضي الظل الموت لا نخلق شرنا لقرعنا أنت بتقول يا رب في سفر حسقيان النبي أنا أرعى خنمي وأربضها يقول السيد الرب وأطلب الضار وأسترد المطروح وأجبر الكسير وأعصب الجريح هل تظن أن الضار ده يرجع لوحده إن لم تطلبه أنت انت بتقول انا اطلب الضال اطلبه اذا واسعى اليك واسترد المطروض لان المطروض مش هيقدر يجيب نفسه وانت اللي تكبر الكثير وانت اللي تعصب الجريح جيب واحد من اولادك ويقولك أعطني نصيبي من المراس ويأخذ بعضه ويمشي ومتسيب ويمشي أخو مشي وده ورجع تاني لكن في ناس كتير خرجوا من بيتك وضلوا وما رجعوش وهم الغالبية انت بتقول أخلص غنمي فلا تكون بعد غنيمة هل تظن غنمك هتخلص نفسها إن لم تخلصها أنت بتقول أفضع معهم عهد السلامة وأنزع الوحوش الرديئة من الأرض وخلص غنمي من أكواهدي فلا تكون لهم أكلم كل دعم ربنا هو الذي بيخلص غنم من أفواههم فلا تكون لهم محكمة إذن أين وعودك هذه يا رب؟ أين وعودك؟ أين وعودك التي قلت فيها؟ ها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء البعض أين وعودك التي قلت فيها؟ إن أبواب الجحيم لم تقوى عليك. أين وعودك التي قلت فيها للكنيسة هو على كفي لقشرتي، والتي قلت فيها إن نسيت الأم رضيعها، أنا لا أنساكم. أين وعودك التي قلت فيها عن غنمك؟ عشرة خرافي أنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي يا رب هم الخاطفون كثيرون أين يدك القابضة والتي خطف منها كثيرون أو ذلك أين ملكوتك على الأرض انظر إلى الخريطة من أين ما ملكوتك فيها تقول ما أضيق الباب وما أقرب الطريق الذي يؤدي إلى الحياة وقليلون هم الذين يجدونه لما سيرب قليلون هم الذين يجدونه لماذا قللون يخلصون وأنت الذي تريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقلون أنت الذي قلت دمئك حفظتهم في حقك ولم يهلك منهم أحدك نحن نكلمك يا رب لأنك إله حنون لا تشاء موت القاطئ وسلم يرجع وياحن نكلمك لأنك إله قوي تستطيع أن تنقص فهل أنقصت الكل نكلمك لأنك إله قوي مكلمك لأنك إله متواضع تقبل الحوار معنا مكلمك لأنك إله حكيم تخرج من الجافي حلاوة وهو زل جافي لا يزال جافية أين الإيمان على الأرض؟ أين القداس على الأرض؟ وهذه الانحراطات دملة الأرض كلها انحرافات إيمانية انحرافات سلوكية انحرافات ذكرية وأنت رب تبصر وتنظر والأرض منبوء من الفساد وبقي أن تعمل أين رعايتك؟ أين حفظك أنا أعرف أنك ترعى وتحفظ وأعرف أيضا أن كثيرين يأكلون. عشان كده دوود بيقول لك أرنا يا رب قوتك، أرنا خلاص، ورينا قلنا نشوف لماذا يقولون أين هو الرب بلاهم؟ أين يا رب عمل نعمتك أين عمل روحك الخدوس في كرونسوس الأولى 12 لا يستطيع أحد أن يقول أنت المسيح رب إلا بالروح القدس. أين يا رب خلاصك وأنت قد جئت لتخلص ما قد هلت وقلت لم اكي لأدين العالم بل لأخلص العالم أين عملك في العالم الآن؟ أين روحك النار؟ أين مواهب روحك القدوس؟ كما كانت تعمل في القديم وكما قلت أسكب من روحي على كل بشر وأعطي عجائب السماء وعلى الأرض أنا أعرف المشكلة المشكلة هي حرية الإرادة التي أعطيتها لنا فالبشر استغلتوا حرية الإرادة ضد أنفسهم ومبدأ تكافؤ الفرص الذي أعطيته للشيطان فاستغلناه الشيفاء في هلاك العالم أليس من حدود لحضرية الإرادة على الأرض هل تترك يا رب الناس إلى حضرية إرادتهم ليهلكون أنفسهم يعني تشوف واحد يرمي روحه في البحر ويقرأ وتقول أسيبوا حضرية إرادته ان ينتحر ويقتل نفسه بالطردسيب الناس بيقتلو انفسهم ويروحوا وانما بتضريج اراده واراده تونس حتى تسرق خوف الى حريه, في ربك في حرية الناس في حرية إرادته. انا عارف انك بتقول لا اريد ان ارغمكم على عمل الخير صحيح لا تريد ان ترغمنا لكن ساعدنا ان احنا نعمل الخير ارشدنا عنا بتقول ان جاءوا وتصيروا مثل الاطفال لا يمكن تدخلوا ملكوت السماء ليق عاملنا اذا كاطفال الطفل يحتاج إلى من يحمله وإلى من يحتمله فاهملنا واحتملنا الطفل يحتاج إلى من يرشده ومن يغزينا ارشدنا وغزينا الطفل يحتاج إلى من ينظفه من أوزاخه نظفنا من أوزاخنا اعتبرنا زي مريض حسنة ليس له إنسان يلقيه في البركة يعطل عبر مريض أديك تبخان وشفيت ومن غير بركة عاملنا كضعفاء كعاجزين كمرضى، قوتنا منك أنت تقول قوتي وتسبحتي هو الرب وقد صار لي خلاصة اعمل فينا إذا بقوتك تقول كم مرة أردت ولم تريده طب يا رب إن كنا لا نريد هل تتركنا لعدم ترادتنا؟ إن كنا لا نرغب في الخلاص هل تتركنا لعدم رغبتنا؟ يقول لسي الرسول بيقول في رمية سبعة الشر الذي لسته أريده بياه أفعل إذا بلسته أريده أنا بل الخطيئة الساكنة فينا طب رب الخطيئة فينا في آية جميلة جدا في فليبي في 2.13 بيقول الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا لأجل المصر الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا إذن إن كنا لا, تريد لا نريد اجعلنا نريد إن كنا لا نريدك اجعلنا نريدك إن كنا لا نعمل اجعلنا نعمة وانت القادم نحن هذه الاراة ان كنا لا نرغب في حياة الفداسة ما هذه الاراة كهدية مجانية من عندك لكن لا تترك العالم الى نفس. إن كان العالم قد رفضك فلا تسلكه إلى رفضه إن كان العالم لا يريدك فلا تسلكه إلى عدم قدرتك حقا يا رب ما موقفك من الرافضين لك ما موقفك من المقاومين لك ما موقفك من المدمنين على عمل الشر هل تطرب كل هؤلاء إلى رفضهم وإلى مقاومتهم وإلى إدمانهم الشر ما موقفك من الحالات الشاذة، الحالات الخاصة الحالات المنحرفة الحالات المتطرفة الحالات العاجزة واحد مش أدرى يصلك يسيبه ما يصلك شيء واحد قلبه تلفان من جوه يسيب القلب التلفان ما أريد أن أقوله أخيرا لا تتركنا يا رب لانفسنا اعمل فينا كي نعمل معا أنت كل كل غصن لا يصنع ثمرا يقطع ويلقى في النار طب ده ما بيحجي ثمر ليه لأن عصارة الشجرة لا تسري فيه. اجعل يا رب عصارة تسري فيه وحين أذن يصنع ثمرا نقض حوله ودع زبلا أتركه هذه السماء أيضا صدقني يا كثير من الساقطين يريدون القيام ولكنهم لا يستطيعون أقمهم إذن عزيزا انظر إلى خريقتك باعتبار انها خديقة بعيفة ميالة عاجزة واقمه معزيزا انت الكل في الكل فاعمل كل شيء في كل احد ولتكن نشيء